فستبصر ويبصرون, بأيكم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين والد ولو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف ماهم اما مازم الشاء بنمين للخير معتد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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين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 قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا غيلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أي وبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند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 Or they ask for a fee, then they are flesh bills Or they tell because of earlier cards, then they read ad in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 وَإِنَّكَ كَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِن يكاد الذين كفروا ليزلقون كبيدا لَمَّا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه, ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين